بوابه المغادرين هذه ليست في الدنيا وانما يتخيل الشاعر ان ارواح الناس عندما تذهب كما يذكر الحديث تحملها ا ل م ل ا ئ ك ة فتقول ا ل م ل ا ئ ك ة عند ابواب السماء ر و ح من هذه فيقولون فلان ابن فلان اذا كانت ط ي ب ة فتفتح لها واذا كانت خ ب ي ث ة ترمى والارواح كانت ت أ ت ي ه يعني روح روح ا ل آ ن صار ز ح م ة لكثره الاغتيالات والبلاوي وحرب ا ل العراق و إ ي ر ا ن ومذابح المسلمين ب أ ي د ي المسلمين يقول ملك كان على باب السما ء يخطب أ و ر ا ق الوفود ا ل ز ا ئ ر ة طالبا من كل آ ت ن ب ذ ة م خ ت ص ر ة عن أ ر ا ض ي ه وعمن ا أخضره أ قال آتد ا من تلك ا ل ك ر ة كنت في ط ا ئ ر ة منذ قليل غير اني قبل ان يطرف جفني جئت محمولا هنا فوق شظايا ا ل ط ا ئ ر ة قال ات انا من تلك الكره منذ ساعات ركبت البحر لكن جئت محمولا على متر حريق الباخره ة قال اتن انا من تلك الكرة من جئت محمولا على متر قال ات انا من تلك الكره كنت من قبل د ق ي ق ة اتمشى في ا ل ح د ي ق ة اعجبتني و ر د ة حاولت ان اقطفها فاقتطفتني وعلى باب السماوات رمتني لم اكن اعلم ان ا ل و ر د ة الفيحاء تغدو ع ب و ة منفجره ة انا من تلك ل ك ر انا ق ل ب عسكري انا من تلك اجتياح اجنبي ت ي ا ح ج انا من اعمال عنف في كراوتشي انا حرب د ا ئ ر ة ث و ر ة ش ع ب ي ة في ا ل ق ا ه ر ة ع ب و ة ن ا س ف ة ط ا ق ة قناص كمين ط ع ن ة في ا ل ص ه ر ي س ع ر ه ز ة ا ر ض ي ة في ا ن ق ر ة انا من تلك ا ل ك ر ة الملاك اهتز مذهولا و أ ل ق ى دفترا ا أ ن ا أ ج ل س بالمقلوب أ م أ ن ي فقدت ا ل ذ ا ك ر ة أ س أ ل الله الرضا و ا ل م غ ف ر ة إ ن تكن تلك هي الدنيا ف أ ي ن ا ل آ خ ر ه هذا يوم ق ي ا م ة وليس دنيا هذه أ ح و ا ل الناس قامت قيامتهم قبل ا ل ق ي ا م ة ولا ر ا ح ة ل ل ب ش ر ي ة إ ل ا بقيام ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة قال صلى الله عليه وسلم تكون فيكم ا ل خ ل ا ف ة ما شاء الله لها أ ن تكون تكون فيكم ا ل ن ب و ة ما شاء الله لها أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء ان يرفعها ل ف ه ا ثم ي الله إذا شاء يفعها ثم تكون ملكا عضودا ما شاء الله لها أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء ان يرفعها ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله لها أ ن تكون ثم يرفعها الله إ ذ ا شاء أ ن يرفعها ثم تكون خلافا على منهاج ا ل ن ب و ة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. اللهم عليه ل و س انا ل ل ه م إ ن س أ ل ك وعدك الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد هذه حالنا نشكو إ ل ي ك ضعف قوتنا واهوالنا على الناس يا ارحم ا ل ر ا ح م ن م ش ك ل ة مخابراته خ ا ص ة اذا كان جارك هذه بلوى عظيمه يعني جبريل ا اوصى بسابع ج ا ر واذا كان الوصي هذا مباحث راح يتحول من سابع جاره الى سبعين يقول الشاعر لي جار مخبر في قلبه تجري دماء وشراك ن ظ ر ة منه هلاك ه م س ة منه هلاك ر ح م ة منه هلاك هو ان حاولت ان, إن تهرب من عينيه زارك فاذا ما لذت بالصمت استثارك فاذا لم يستطع كلف بالامر صغارك هو حتى عندما يغمض عينيه يراك وهو يدري اين امضيت غدا كب ا ل ف ط ر ة مقدار ا م ا ن ي ك ومقدار اساك يومه بحر من الناس وعيناه وكفاه شباك فاذا لم يلقى صيد قاد رجليه الى ا ل س ل ط ة م خ ف و ر ا والقى نفسه متهم ا ظلما هناك ذات يوم قال ان الظلم كفر قلت حقا هو ذاك غير اني لم اكد انطق حتى وضع القيد بكفي ومضى بي نحو حدثي قائلا تطعن في الحكم اذن تبغي القوانين على وفق هواك قلت لكن انت جاري انت جاري قال لي احفظ و قارك لا تعلمني بديني فرسول الله وصى قال جارك ثم جارك ثم جارك هل ترى اني تحيزت ولم ا ض ب ط من ا ل ج ي ر ا ن مشبوه ا سواك كلهم سلمتهم هيا بنا سوف يملون انتظارك قلت لكن رسول الله وصى بعدنا ثم اخاك قال خالفت رسول الله في ا ل ع د ي فسلمت أ خ ي من قبل أ ن تبرح دارك الحل وهذا أ س ر ح حل يراه الشاعر لا أ ر ا ه أ ن ا أ ن ا لو كنت رئيسا عربيا لحللت ا ل م ش ك ل ة هذا الحلف <تصفيق> انا لو كنت رئيسا عربيا لحللت ا ل م ش ك ل ة و أ ر ح ت الشعب مما أ ث ق ل ه أ ن ا لو كنت رئيسا لدعوت الرؤساء ولالقيت خطابا موجزا عما يعاني شعبنا منه وعن سر العناء ولقاطعت جميع ا ل أ س ئ ل ة فقرات البسمله وعليهم وعلى نفسي قدمت القنبله